إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدون الناس أشتهى اللي يروا أعمالهم فمن يعمى مثل قال درة الخير يرى ومن يعمى مثل قال درة يرى